هووى وما ك الرم المررائ التي تقع وفلا بذ الفضل معروفة ذجميل الأنااء أشد جك هذاد الهوى وما كم المررائ التياتقام وفلاق الفضل معروفة هل جيل ووك الأنااء